إحرامه من دون هذه المراقب وصحيح أنه لا يجب, يجب عليه فجعين من قاتبا يحرم من بيته ومن نوضع موطنه الذي هو ساعته فيه لتولي قوله جاء الحديث ومن كان دون ذلك فمحله من خيه أنشأ ومما محله يعنيه موضع بإحلاله الاعمال هو اغرب فردي للثلجيه كذلك من المباحث اهوام من لم يبق من أين يحرم ذا يقول الى حاجه اقربها اليه ينظم اقربها لان حاجه فانه يحرم فإحرام لهم الصحابة من الغبدة لأنها محاذية للمدينة محاذية لمقات أهل الندينة وهو السليها وكأنهم لن يكون لهم طريق على الندينة ولن يكون لهم طريق على العباد عرك الجن بينهما فإحراموا من محاذا لمقات أهل وهو الضبنة. كذلك اعظم احرام الذين احرموا من العقيق والعقيق هو ايضا في طريق اهل العراق والعقيق اسم لكل واد شقه السير ولكن يسمون به اماكن خاصه فهو اقواعد قبل لا تعرف بقليل لا هذا ما كنا استخدام الأحرام منه لكونه لديه حليب الأحرام مثل ذاته فالأمر في هذا الأرشان يعني الأمر بالأحرام مثل ذاته من العقيدة ولكن لا تعرف الذي قابل الذي وقته فسولا لا يترى بعض الإجابة أو وقته الأمر فإذا من أحرمت له من العديد إذا إنه لأجل الاختيار وإنه ورد به عديد ومن أحرر الإحرام حتى يصل إلى العديد فإذن ذلك أجعله فإذا ما لم ينظر به قابل ولحاجد شيئا من, شيئ من الوراق فمتى يحرم يحرم إلا باقي عليه هو من بينه وبين مكتة مرحلتان لأن ذلك هو الوسط فإذا مقاط أهل الجنة يضغط عن مكتة مرحلتان مقاط أهل الجنة يضغط مرحلتان هذا هو نحوه فإحجابوا وقالوا المرحلتان هي الوسط فيحرم من مرحلتان بينه وبين ريال المنح تجددت لسائل تحتاجت إلى ذهر فلنحى من أين يحررنا من ظكرة الطائرة الطائرة في سائل الجديد لن يكون أن تخل هنا سبق الغالب أن المنحين يركبون من النار. الريال يتوجعون إلى جده ولا يحسون بالنقاش عن مرور به لكن قد ينزهون مناخي الطائره على اغلالهم فيقولون اذا مررنا بالنقاش لا اخذلنا لذلك قد لا ينتزعون وقد لا يهتمون فلذلك نقول الاحتياط أن جهلنا قبل النقاش من باب الاحتياط ستلبى الشهران شهرانك للطائره ولو حينما تفعله تزيد من الطائره ثم عندما تسير يوم الساعه متوجهت الى جدار تهوي حتى تكون اهرامك قبل النقاش احتياطا لانك قد تمضع الميقات لكي جميعه نهره لسوءة جريحة فإذا هذا الذي يركب الطائرة سيغرمه بعدما يسرها قليلاً ولو يدعوه الثيام فلا يغطر فإن الإهرام قبل الميقات جائز وذاله جمع من الصحابة يقدرون أنك على الصحابة من مكان المدعين كما روي ان عمرو بن العاصي من النصر فعند الله بن عامر احرم من القرشان فاعتدل على انه دافع بن عظامي بن عمير نقات النقات وروي عن العديد رضي الله من في الله تعالى ما اشم حجر عوضه قال ان تحرم اليهما من لوائقه فإتمامهما أن تحرين بهنا من في أهلك لكن لا أسأل ذلك من الله أن إتمام الله أن تنشئ لها سبراً من بيته وإتمام الحج أن تنشئ له سفر من بيته فإذا ذلك أدننا للأجر فعلى كل حال هل إحرامك من النقاط جائزاً تحتلاطاً للعبادته يحرم الذي هو الطائرة قبل ان يوصل الى النقاط حتى لا يحوثه النقاط لكن كثيرا لا يحدث انه يوضل ولا ينتبه الا وقت وقعت الطائرة في جده فحين اذن لا يحدث نقول له ارجع الى النقاط اركض سيارة وارجع الى النقاط إلى ميقات أهل النبي إذا استهدت مثلاً أرعي نوادي مهرًا وأهل من هناك ونقل مكة محرمة هذا إذا أردت أن تسمى إحرامه فإذا صعد عليه وأحرم من جزه قلنا له أنت قد تجاري صديقات لا أحرمت باته فعليك جن عن مجارج صديقات فدفع جعال المسكين وجعلوا جدة مكة وأثره ذلك مصري قطع من نحمود فدعو الله فرساله وأثره من ذا ولكن ناقشه ولم ننشه عليه ونشأ أن جدة دون كل مرافق فهي داخل النوافذ، وليس على شغلة مثيرة للاهتمام، لا في من إليها، ليس فيه ضرورة، فإذن ليس ثقة لأحدك، فهل أنت الذي أشوف الطائرة في حين أن أهنا الطائرة مرتاحاً؟ يبقى أهل أهل الزاحرة الذين يأتونا حتى ينصطوا إليهم في جلتها نقول لهنا أيضا أعلم إذا غيثوا لأقرب ميقات منعلم أن كثيرا من الذين يقدمونا يحاضرهم واحد فيقدمهم من اليمن فإنهم يحاضرون ميقات أهل اليمن وهكذا إذا كانوا إذا حلمنا إذا قدموا مثلا من جيزان والليل ومع أخرى التي على السائل يحرمون نقاط أهل يمن له ويلم في الطائرة أهل للآخرة فيحرمونا منه وهكذا أهل الطائرة مم. من يمن يحرمونا لنقاط أهل يمن إذا قدموا النصر أهل الشام في فإنهم يحادوا من نقاط الإنسان أن الإعواء راضك فقديما كان الجحلة والآن يحرمون النطاعة لأن الجحلة تتحيبت فنقوله إذا قد انتم في الآخرة فأحرموا قبل أن تصل إلى جدة لا تؤثروا الإحرام إلى جدة يحرمون قبل أن يصلوا لنحو ساعتنا وزاعتين ولا يغاضهم يحالون راضي ويعرفون المعاناة يلقى الذين يكلمون من جهة دعوة إلى التبت إذا الذين يكلمون من السودان ما لهذا الشيء أن الموافق يعني لا يسون رأسا إلى جذع لا يمضون لا يحاولون يقاتلون يملي ولا يقاتلون سام لأن هؤلاء يقول الله انهم يحبون قبل ان يصير جده واهل الباخره يوم ساعة او بساعه وبعض العلماء يقولوا بل نيقاتهم مفتاح لان بينها وبين مكه مرحلتان لما دعنا أن من لم يمضى بمقاعة يحرم إذا رفع بينه وبين مكة مرحلة فأؤلاء لم يمضى فإذا وصلوا إلى الجسة وإذا بينهما بين مكة مرحلة فتكون جسة مقاعة لأهل السلطان ينحوه فهم احرم اذا احرم اهل, أهل السودان جدا لا تعبا عليه ان شاء الله وإن اهرموا قبل ذلك فوافق قبل ان يبدوها بنصف ساعات او أن هذه الاشياء لم تكن معوده لذلك الزمان فليعني ذلك اهتم منها العلماء يعني علماء هذا الزمان وبكذها الاحتياط للمسك هو الأفضل الذين يعني يغاشرون الأعمال وهم جاء له ليقعون الأحقاء جريمة لا بشأن من الأحقاء رتقات وأنهم لا ترجعون للنقاط فلا يقرن إلا من مقاط آخر فيأتي ويقول لا تريد مقاط راهي اليمن لا أهلم الا من مقاط راهي النبي نهر أو من مقاط راهي النكة فأعويت أنا ونسبت معنا لأذى انك شمي يجد وقالوا لا تنا مقاط راهي النبي نهو مقاط الشام فلا نهلم الا من مقاط راهي نكة وضعه السنة فَمَا اعظموني إِلَّا لم يقتلوا عاجبا لَا لا يريدكم لَا لا يزن انكم اعظمتم من المكان الذي انتم فيه او رجعتم الى المقاتله لما اصبح هذا عندما يتعلق بالاعراض بقي من شروط العراق ان يكون المعلم عائدا فلا يصح بناء أو بناء أو سكر وذلك بناء هي إحرام ومن كان نائما ليس له نية الله من عليه ليس له نية وكذلك تستكر ليس له نية متونية راكة العقل فلا يستطيع الإعرام إلا من العقل الثاني وذلك بناء هذا. ربي وإذا عقد لم يطل الا برزا الإحرام <تصفيق> إذا كان نبيه الدعس الناضي أن من دحل بيه لدمها الإثناء لقوله تعالى سعلا.. وآتر الله الهج العنرة للبعث للعنية.. فمن تربت الإحرام بحج او عمره وجد عليه الإثناء وإذا أحرم بالفج أرض العمرة لم يخرج منه إلا بإكمال أعماله أو بالحصر للأحصر كما سيأتي إلا بالإخطار أو بالحيلو التي بينه و بينه و بينه كما سيأتي أو بالفجة إذا تعتبر ريال الله عن الإخلام فإن رجل ستخذة الأعمال من جملة الأعمال الأهرام هي أبقى ولكن يفسد بالوطئ في الجرج قبل التحلل الأول قال ابن منذر أجمع على أن الحج لا يفسد بيتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع ولفت فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل قال بالشرح لا نعلم فيه خلافه يعني ان الاحرام لا يرسل من ارضان ولا يرسل من نحضورات من اعظم ومن, أ... ومن اكبر نحضورات الاحرام الجناع ومع ذلك لا يرسل به يعني لا يقال ولا ولكن يقال حتى جرء ازمه لذا جاء الاعمال ولكن أنت كان امره بذلك تكمل لا لا فان وقع ما هذا لذل العمراء قال يا طواغها حين له كان امرك فقول يا ابن ابي ذاك وجه واصبا ولد واش يد وعليك ايده لذا وهذا كان ما قبل أن يأتي هذي عرفها في الهو سيسأل أميسو كروكي ومع ذلك على شهر كبيرة تكمل هذا النسو لأن سألت كبيرة الأخور وتبيت العناسب والجائزة وتبيت نعر أي أمامنا وتعمل وتهلل وتزدأ وتطوخ وتزعى وتمردأ تكمل أعمال الحديث وسأخذ من قابل أسأل ذلك عندنا من الصحابة هذا كنايه عن حاله في ما يراه الراهب عن حاله القابل وهو مترقب لذلك لذلك يسيح الراهب القابل ويترقب يعني اقول هو في هذه ادخال او في من عنده اين سنرى اهل, أهل اخرى حتى ينتهي الهج الذي قام قبل دليلا على ان خجل من دخل فيه فان عليه اثمامه ومن الغه لم يدخل كثير من الرجال يدخل احد من سكر عمره ثم اذا راى اجعانا او مثبتاً ألغى إحرامه ولدس فياده وقال لحاجة فيها لهذه الحمح قد فأل... ألغيتها نقول أنت باطل بإحرامك إحرامك الذي ألغيته لم يبطل بباسك هذا لا يصور أنك قد أبطلت إحرامك بل أنت محلل فإذا تكعر، فلتنرد على محضوره وذا أفضل تلك هل القرآن فيك مثلا مساقنا الله وظارك وتطيبك كل هذه أجعان زعلتها وأنت محرق وحتى نكاحه ولم نكاحه فإن نكاح المحرم الآخر نكاحك الآخر فنتزوج بعدنا أرطى أحرها محرق عقد في إلى عالعقد الآخر وذا لأنك أبنى كأبنى كأبنى في الأمر محرق وهكذا لو وقع فيقال على إشاع عن واقع يضحون فتقول وقع سواء في هي نسخ ولا على النهضرة النهضرة في إيران على إشاع بد يعني على إشاع زج هذا الله لا يقتضى من واحد ذلك من قول الله تعالى وادوم الهجر العظه لله واخذه من السنه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يغفر خوف للنبي ان يتعلم الا يشترك كما سياتي على ان يشترك بقي محرمه الشيخ للشيخ ان المراد تعالى واتم الحجه اي ما شرع فيها اما ان يشرع فقد الطهار فقد علموا ليستقرينه فوره اتم الحجه غمره لله ثم قال بعضهم معناه هنا اتم الحجه غمره لله يعني حجوا واعتنوا فكانه امر يعني ازغر الحجه وازغر غمره لله هكذا قال وقول الثاني أن معناه أتموهما إذا ترعتم بيهما وآتوا ولا تغطروا عن من ترمستم ذا ومن ترمس بحج من أمي عم تنعي بنسك فعليه إكمام وهذا القول هو الأرجح والدليل قوله تعالى إن أخبرتم من السيسر من الهدي فجد على أنه ينزمه الإكمام فإذا حصن ومنع رحيل بينه ومين إثنانه فعاله أن ينزح. ولو كان الحج ينطل بالأبطال لنحتيج إلى أن يدهنر النخصر بالزبه فغير النخصر لا ينظر له ونطل سأصل حج وعده ما يفيده ويخير من أراد الإحرام بينه فالعند هنا على الآثاء فالترون يتعلم عذاتنا بن عمر وغيرهنا فالنعم أجدنا من أفضل حجية وغضتهم بطراء وكأنهم أحدوا ذلك من الأمر بالإتمام والأمر بالإتمام يستدعي إتماماً فأغرأوا به الزنب وكأنه أتنى حجية وغضة الفاسد هذا لا يذكط لا يذكط عنه من نسك فلاحظم الغجية ثم أستاذ حاجه بجمع ثم أتنبه ما تكيح هذه حاجة حاجة إسلام فإذا كذلك من أحرم بحاجة أهدا ثم أستاذ ذلك بجمع فإن عليه حاجة أخرى عملا فقياسا على كل من أستاذ ذلك ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي يتمتع وهو أفضل رؤية ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أو ينوي الإفراد أو القران قال في الشرق والأخلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء وقد دل عليه قول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما والتمتع هو يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة الضرع وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا في الصيام والإفراد هو يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشرع في طوافها لحديث جابر أنه حج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفة والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال فعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقف الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي ومحله متفق عليه في هذا نذاحة الأول التحيير بين الأنزاع في الثلاثة. دليله يقول عائشة فمن من أهل الحسن ومن من أهل العلا ومن من أهل الحسن العلا فعائشة قلت في من قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى من الحسن ليس وعلى دليل على أن من قصد مكة لمرسل الحج جازله أن يهلل الحج محرد لأنه قام الحج أو الحمر وجازله أن يحرم بالهم الله اي رضك بينهما وكذلك قرأت من الحج والهم فلما أنه بينهما ذل على ان كل منهما بسكر يسحر أن يحرم به وحده فهذه الأذلة تدل بها من خير المحرم بين هذه الأنساك وذلل أيضاً تعلم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه باستمر على أن منهم من, من يحتفظ بالإحرام للحاجة العمرى جميعاً ومنهم من يحتفظ بالإحرام للعمرة وحدها ثم يخرج منها إلى ثم يخرج بحاجة أخرى ثم لا يزال على ذلك وإن كان كثير منهم نهى عن من أشياء اجتيازاً منهم فإذا كان إذا كان سبحانه عن ذلك لن لا اذا جاءت يا اخي لا يزال الامر موسعاً هي جوع كل من هذه الافكار و اراد أو قال اختاروا اعذريه لو تعلم لقد تعلمنا بقدره قالوا لأنه إحرام النبي صلى الله عليه وسلم والجواب أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بذلك ولكنه تعلم بأن معه اليوم فلن يكن ليحل حتى يبلغ اليوم محل مع ان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم به خلاف حيث روي عن جماعة من الصحابة أنه أحرم مهجا ومنهم عائشة وروي عن جماعة أحرم أنه أحرم متمكعا ومنهم الغناب والصحيح أنه أحرم وهو الذي ذكره جامد عليه الطويل وغيره من الصحابة وجمعه بين الأقوال الثلاثة فإننا قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم مهجا المراد أنه أهرب لا معنى الحج وذلك لأن المهجة والطالب عنا لهما الموحد. هناك كذلكم بينهما إلا أن القارن يلبي بهما معاً والمهرد يلبي بالحج وقارن عليه جنم المهرد لا دم عليه والقارن لأن لواء بقربه أن لا يحرمه عن النسكين والمهرد إنما نوى نسكين واحدة والقارن تجدئ أمته التي مع حجته عن أمة الإسلام والمهرد تبقى أمة الإسلام دائماً في ذنته كان الفنق بينهما نقول الجواب أن عندنا قال إنه صلى الله عليه وسلم أهرم مهرداً أن المراد أهرد أعمار الهج هذا هو الجواب وذلك كذلك أعمار الهج وأعمار الهج وعندما فيه هو كران مستحقاً إحرامهما واحد سوى وطوابهنا واحد وسعيهنا ووقوفهنا أعمار الحاج المفرد وأعمار الحاج قارن ليس بينهما فاق إلا مثل النجح أن القارن ينوي أن إحرامه عن المسكين ويربي لبيك الله سنحجر إذنه هم ليسى البيئة وكذلك عليه ذلك وتجزئه الله سهولة مع حاجته عن الله الإسلام وأن المفرد فعنظة الإسلام ذاقية في لمة إذن أن يكون قد اعتمار قررنا بذلك الجواب عن من قال إنه بفر وأن من قال إنه بتمثى فالعمر فإن التمثع كلمة تطلق على النسكين تطلق على التمثع الذي هو الانتهاء من العنظة ثم إحرام بالحجزات هذا الزمان وعلى الاتمتع الذي هو الإحرام بهنا معه من أحرم بهنا معنها هو متمتع ومن أحرم بالحج بالحرس وانتع منها ثم بالحج لا هو متمتع فقد تبتأكد وتقول العربون إن, أن التمتع هو أي يحضر من العرس ويحضر من الحج نقوله صحيحاً أن هذا هو عليه العمل وهو الذي يسكله على أن التمتع هو, هو. لكن نرجع الى كلمه التمسع التي ذكرت القران فمن تمسع بالعمره الى الحج فمن من الهديه وكلمه التمسع باللغات فلن ان التمسع هو الانتفاع المتمسع الذي احرم بالعمره وانتهى منها وجلس يوم أو يومين هما احرم بالحج منتفع ما كيفيه انتفاعه انه سقط عن واحد السفرين سفر واحد وحصل فيه النسكين فهذا منتفع فلأن لذلك سلمي متمثع المتاع هو النفع فكأنه تمثع منتفع بالعمرة قبل الخارج وأدى وضرع منها وضقي حلالا ثم رحض من الحج بعد ذلك ففي سفر واحد وحصل له النسكين فكان من سماني يسكن الله عليه من يذبح كذلك القارن منتفع الذي أحرم بهما جميعا واحدها وذلك لانه لثقف عن واحد الثغرين بل لثقف عن واحد العملين عملا عملا واحدا كذا عن ذكين احرام الواحد سفر واحد من احياء احرام الواحد طواف واحد وطواف افاضه كذلك سعين واحد حرق واحد عملا لواحد كذا عن ذكين الا ان نيته احرام من جهتين فجعل من تمام شكر الله جل جلاله أن عليه لذيغة حيث حصل لهم شكاني في زمن واحد وفي ثابرة واحدة هذا هو سبب تذيئة التمتع وأغتران إلاهما تمتع فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فنراد أنه تمتع بالانتفاع فعني إلى أعمال المتمتع الذي هو الانتفاع بسقوط أحد السفرين وأحد العملين فالقراري سمى تمثق والتمثق الذي هو الحرام العنرتي وبشراره من هيث النائرة المثق وأن المحرد فإنما له حجة ما أتى إلا بحجة والغقية العنرة دائما في جمتك كمالها أن ينشئ لها ساثرا من دوائرة أهلك لقول علي إثناء الحجي أن تنشأ له ساثرا من دوائرة أهلك وكذلك العمراء إطمامهما أن تنكيئا لهما من للغاية أهلك ولكن يستفقد يت... الذين جاءوا من مكان بعيد، ولا يستطيعون الثيان ولا يستطيعون الزابح يستفقدون أن يرجعون إلى بلاده أو إلى المقاتل يأتوا بعمره فتراهم يعتمرون من التنويذ نقولوا تجدعكم عن عمرة الإسلام لأنكم إن شاءتم لها سنة رملك ولو كانت في طرف البلد ولكن تعتبروا عنغة ناقبة مقية كذلك على السفير لأنكم قرأتم نكره النقي محتارة أن الإهرام بالعمرة هو الوحيد يعني السبتع هذا اليوم هو الانتياه من عمره يعني ابن قيبي جاب الزعاد لما سرد الأحاديه الصريحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا مهدين أو قادمين وأن يكون معهم هديوا أن يتحللوا وأن يصيروا المتنتعين وأن يجعلوا من الله من أعمالهم حذرة وأن يبقعوا بروح الذين إلى يوم السرية فضح اختيار ذلك وكانه يميل الى وجوه الكبشره الذي هو لاعراب العمرات ويميل الى ان من اهرم بحج الوداع او ما بحج حج مراهق قالنا وقادم مكه ان هم عليه ان يتحلل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابه ولأنه غاضب لما لم ينتهل مع كونهم محرمين بالحج تمه الحج لكن الإمام رحمة وكذلك سيخ الإسلام النبي هو سيخ مقيم لن يوافقه على حاله هو نظر إلى طرحة الحديث وتوجيهها إلى الصحابة وغضر النبي صلى الله عليه وسلم عليه من ما لم يفعله فكأنه مال إلى أنها تريد نجوه وأما الإمام رحمد فكأنه يطلح منها للأفضلية وأن الأرجاب لا أحسن الأعمال وأكثر هاجرة وحديث صديقه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين لا يمعهم من إجعل الله وإن يرسيرهم وتنسر بقي عذره أولئك الأئمة الذين اختاروا جران أو اختاروا الإعراض عذرهم أن تلك الأحد تعتدر بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلص الصهادة وذلك لأنهم قدموا محرمين من Medina أحرام في اليوم الخامس والعشرين أو الرابع والعشرين من رمضان وقدموا في اليوم الرابع أو الخامس بالحج عشرة ايام لهم بأحرامهم. ويجمعهم ما من التحلل لأجل المشقة في ما عليهم من المشقة فضلق بهم وقال تحلل فأمره بالتحلل رخصاً بهم لما رأى ما هو من المشقة هذا حذر هذا ما يعتدر بعملنا وثلث آخرون حديث رأى عن أبي بل رؤية الصحية إن صحيح يفلم أن تلك العمرة أو تلك المطأة خاصة النظرة للذين معنبي صلى الله عليه وسلم وليس بأحد من بعدهم أن يسلح الحج إلى عضرة أو الحج للعضرة ذكر أولونه قال كانت تلك المطأة لنا خاصة واتذل هؤلاء بأن عمر انكرها أولا رومي الله وانه كان ينع المطأة وكذلك تذكروا ذلك كان يا هنا يا هنا كان يا ينه... كان مو من الخارج هو هذا هو هذا انه الله عنه الجهاد الجاهل شيء رأى أن الناس إذا حجوا واعتمروا في سفل واحد فعطل البيت عن الزوار فأراد أن يحجوا في الموسم وأن يعتمروا مقية في مقية السنة حتى يبقى البيت معنورا بالزائرين والواثدين والطائرين بعضهم يقلموا معتنم في سهر واحد بعضهم يقلموا معتنم في سهر وإذن بعضهم يساعدوا لعناهم وقالوا بسهروا لعنا الله فترقى الجنة كلها البيت معنور بالطائرين هكذا دعوة الهرور. الله رانيك. واراد ايضا كمال الاجر. ان تحرين بهما من نوعرة اهلك. فانك اذا انزعت السغر الهجل كان الاجر كبيرا ثم رجعت الى ملأ بلدك. وانزعت سفرا اخر للعمرة كان الاجر اكمل فَكُنَّا لَهُ عَظْمًا جَزَاءً كَذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَّمَ قَالَ عَائِشَةُ إِنَّ أَذْرَكَ عَلَى كَادِرِينَ أَقَطَكِي أَقَطَكِي وَكُلَّمَا كَانَ فِي وَكُلَّمَا كَانَ نَفَاقَ كَانَ الْأَجْرُ وَاحِدًا هَذَا أَغْلَبًا مِنْ يعني هذا متعاد على الذهن ذا العين في عند الله في يقول <تصفيق> هنا نتمتع من عمره الى الحدي وامر بها عليها صلى الله عليه وسلم مما خير الصحابه خيرهم فكان منهم من اهربت العمره ومن عائشه اهربت العمره مهرجه يعني عمره واحدة واحده وهو التمتع وكذلك أردت حدث بأن يكونوا مثل السئيل الذين ليس معه الهدي وبقي هو ومن كان معه هدياً على إحضار محل لم يحلوا لأجل الإحضار لأنه من كان معه هدياً منعه الهدي من التحلل لقوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلح فالحصل ان التحيرة بين الأنساك هو الراجحة إن شاء الله لما كيفية الأنساك فإنها معروفة للمساعدة لكن أجار إليها مقتصرة ذكر أن التمتع أن تحرم بالعلمة وتنوي أنك متمسع بهذه الحج وتظلم أنك تفتقر وتسعى وتأحرك وتقصر وتتحجد وتلبس ثيابك وتلقى حلالا الى اليوم الثالث وتحرم بالحج وتكلف هذا حقيقه التلفتح اما الاحراج فهو ان تحرم بالحج واحده من البيقات واذا قفنت الى مكه قرصت للوثن القدوس طوال القدوس ولقيت على احرار إن شئت سعيت وسقط عنك سعي الحج وإن شئت أن تسعر أحقك السعي إلى طواف اللغاة فإذا <تصفيق> رجعت من المنى ورجعت من العرفة إلى المنى كمت عن الحج بالطواف والسعي وتحللت وانسعيت وليس لك إلا حج هذا هو حجة هذا هو مهلس أما القادم فقد عرفتم انه يحرم بهما معا يحرم بالحج والعمره معا يقول اللهم اني احرمت بحج العمره اللهم اولد ليش عمره وحجه او يحرم بالعمره وحدها ثم بعد برهتنا مده قبل ان يشرع في طوافها يدخل عليها الحج فانه يجوز ادخال الحج على العمره ويصير قارنا يحتاج إلى ذلك إنساناً قدماً متأحراً وقد أحرم بعمره إذا قد انت مثلاً اليوم الثامن وأنت محباً بعمره متمسعاً لها إلى الحج وتبقى عليك الدخول إلى مكة ذلك اليوم رأيت الناس عام يحرقون ورأيت زخاماً ومشقة وإذا غرت فمن يتمكن لك أن تكمل عمرتك ماذا تفعل؟ فادخل الحج على عمره وتقول الله إلي أحرمتم بحجة مع عمرتي فتصير قادرة وتستعمل كما يعمل الحج يحتاج إليها أيضاً الحائر إذا قادمت إلى أماكن أصل سمي قات وهي حائر وأحرمت بالعمره تظن أنها سوف تقفر قادبت ماكت في اليوم الخامس مذلاً وهي محرمة للحج جلست في حياتها تتركبها تظهر لن تظهر اليوم الخامس ولا اليوم السابس ولا اليوم السابع ولا اليوم الثاني دخل على اليوم التاسر ويما طهرت لن تتمكن إثنان عمرتها فارخب الحج على العمر وتصير طالنة فتقول اللهم إن يعرمت بحج مع عمرتك فتصير فإذن اغتران إما أن يأكدينه مهنعا عندما ينوي, ينوي أنه ممعاً نسكه ويكون إغرامه كابياً عن المسكين وإما أن يحلن من وحدها ثم يدخل عليها الغد كلا ذلك هاكران والشارفة تصل على الإدخال لأنه الذي يحقى على كثير أن الإغرام بهما ممعاً فهو ظاهر جلي. اذا عرفنا ان هذه الامساك جائزه و هذه اردلتها فنحتاج الى ان نعرف ايها افضل فعندنا ان الافضل هو التمثل ودليل الامام احمد على عظميه التنشر فلا هذه الصنيعه التي بها امر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أن يجعلها عمره ويقول هو اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان هو اخر من حسانه عليه تمنع وقالوا استقلتوا لأولينا سنة أصمتك في الهدي ولجعبتها عمره أولي أحللت معكم بإلا على أن هذا هو الأفضل لك ان أن رجلا قال للإيمان أحمد ليس فيك خاصلة غير محمودة إلا انك تقول بالثمتع وعندما تتمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإستمدتك أدأت بصهاري حولك ويكرم السلدة الآخرون الذين فضلوا السلدة الكرام او الإحراب الشارعية والمالكيه ونحو الأرض الى إلى النور عن الصحابة فإنه السحابة همه رضي الله عنه وعبودته وعهنان وغيرهما من السحابة كانوا يختارون الإغراس كما ذكرنا وقد اختهر أن الناعة ضد الله عنهما وأن شاء الله عنه من يحتج عليه بهنا لأنك قد تلتقع للمعبارس يوشك أن تلتقع في حجابة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لك على أمودك آل من العمر هل أنك لا أوقع له لمن قال له ان العمر إن أمامك من العمر ينهي يقول الرسول عليه وسلم أن قد أمر بها هل نتدعو الأمر الرسولي أم أمر أبي الله كذب العلم أمر لكم العلم منتهدان ولهما مضرهم وأمر الله ورسوله أمر على السقل إما حديث أبي الله كذب الله أن تلك العلمة قاطة الصحامة فأدام عنه بأن ذلك اجتهاد من آل الله ورأياً أرآه ولم يوافقه عليه غيره فهذا المعباد يرى وجوب التمثل ويقوله إن من قد منا كتب الطافة وسعى قد حل من قبل ان نكتب الله واجراها قد حل ان شاء ان افق ان يصبح حلالا ولا لم يفعل المبيح الذي اتحلت هذا اشترى كونه ابن عباس رضي الله عنه هي كما ذكرنا عليهم بن قيم في زاد النعاس لكن حديث عن الاثامه ليس لصالح كما ذكرنا لان الخصوصيه يعتقد انه اجزاء منه لن يكن، ان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرايه النظرات هي اختلاف وراس و ان هذه ليس فيها لتخطيط والدليل على عدم التخطيط ايضا ان مالك بن جرشل لما أذها عليها رسول الله أن رحمه الله تحلو قال مالك الوجشيم رئيس عمرتنا هذه يا رسول الله العامل هذا أم للأدب فقال دلل الأدب تأكده القول دلل الأدب يدل على أن العرضة أنها ذات أنها تنقى برقيا ان يعني الى الكلف وان ما لم تحرم الحج فان اعتبر يعتبر ان يتنلل عمره كان الوقت فيه فان احرم به ثم لم يصح ولم يصر, يصر قارنا وهو قول علي رضي الله عنه رواه الاثم وانه لم, بي... لم يرد به اثر ولم يستفد, بي... ولم يستفد به فائده بخلاف ما سبق ويبقى على احرامه بالحج ومن احرم واطلق صحه وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله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 في هذا الثلاثة مزاحرة فالأول حكم من أحرم بالحج هم أرادا يبقل عليهم الله هل له ذلك أم لا ليس له ذلك يجوز إبخال الأكبر على الأطراب ولا يجوز إبخال الأطراب على الأكبر فإذا أحرم سن العمره فالحج أكبر من هذا أبقل عليه الخال الأكبر على العصر جاي، ولا أحد لماذا لا يدخل الحاجة العمرة على حسن؟ لأنك لو تحضر بالحاجة لما تقول ما أنتم أهل أن تحضر الحاجة تدخل في شأن العمرة عليه، لا يجوز ولا يجري ولا تسير به قادمًا أو لأن أنه لا يجي. ماذا عن هذا من الصعابتي وأنه رؤية مرفوعة؟ ثانياً. أنك لا تتزوج به عامل إنها تريد التحقيق لأن إبخال العمرة على الحج ما هي ذيادة عمل وخلال إبخال الحج فإن فيه ذيادة عمل لأن العمرة طواهران وطواهر سعيد يزيد الحج من وقوفه وبالمبيته وبالراميه وبالمبيته من أهل أعمال التي يعملها ففيه ذيادات فإذا كان هذا, هذا الادخال ليس به زيادة لم يستفد منه فلا يجب ادخال فلا يجب عمرتي على الحز هذا الذى الاول أما الذى حسابه فهو من أحرم مطلقا وصار ذاهوري ما يشعر وستدهلوا بهذا الأجاب الذي عنه فهوث نكره وذكره الشاذر قال ان النبي صلى الله عليه وسلمنا الخاذة وأحرم المطلقة ينتظرون الخضاء فلما كانوا عند الصفة نزد عليهم القضاء فقرأ أن رب كان مفيداً وطالماً ولا هجيم معه أن يتحلم وبقي أهو من كان معه هجيم على إحرامه ذكره الشارعي ملا إثنان ولن يمكن بإثنان صحيح، ولا أغتر أن هذا الأكبر وهو خلاف ما عليه الصحابة وخلاف أحاليه الصحيحة فهو أجر ما كونه مرسل وليس له إثنان لا أن يجيب له العبد الصحابته ذكروا يقينا أنه أعرض بحج وأنه لذى منهم من يقول سمعته لا ترقب لقوله لن ينشا عظمه العجا عليهم يقوله وكذلك انس نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لفى بالعج والعمره جميعا وكذلك ابن عمر يقول لفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره الى العج فذكرنا ان السنه الصالحه وفي الصحابه هو افتراض فكيف يقول قاموس انه الاحرام المطلقه هو ينتظر يتضر القضاء طبع. وأن القضاء لا يزال عليه السائل من سكه إلا هو الصفاء معناه أنه خمسة عشر يوماً أو سائعة يوماً قرى هذا الفريق وهي نكع لا يبني بالسكره هذا حفظ فاذا هذا الأذب لا ينسبت إليه فاذا قد تكون هل يجود أن غير نطلقاً أن أقول الله من يحرم ولا أقوى، لا حد، ولا عمر، ولا قرار. ثم بعد ذلك شاء أختار. ما يقول جاهد، الله. ماذا ستفعل تعلم على وكأنك تثق ولا شغلات سخية. الله, الله إذا أتيت إلى نكعة هل أتنكر من العنرة أم لا فإن أحرم مطلقا فإن قتلت على إثمان العنرة جعلتها عنرة واذا جعلتها حجا وإذا حج العنرة يعني يجوز الجحل يدكر محرما إحراما غير مقيدا بشيء والنابلة عليه تحيق الإحرام على إحرام وغير وهذا الثالث يعني يجوز من الانسان ان يعدك على احران غيره فان عليا رضي الله عنه قدم لنا اليمن واحرم ولكن ما تنبغ ما تنبغتك قال نباتك يا زائر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حج ولا عمره ولا حج لعمره انما علق احضانه على معرفه نسلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جواب الشانئ لكن لنسلك على احضان الغير فاذا عرف نسلك ذلك الذي علق الحضان عليه لبى به لديك عره او لديك حجه او ما اشبه ذلك فهذا دليل على التخييم ولا لانشأنا وما يعني ما عرفوا بيانا إلا هم قد عرفوا أن هناك عرفا بهذا تقولي عرفت تقولي عرفت طيب وأنا بيجيهم لإحناجه ظهر بعد بعد الحديث أنه خلف ذلك ماذا؟ ظهرنا ليه هذا الشأطين؟ انه ظهر أنه يخلي ثابتا يقولوا اللهم إني أحرمت بإحرام غلام ولا يدري ما هو إحرام غلام فإذا وجل له قلجه فإذا لم يجده وإن يستفق به فصار لا يحرامه إلا أي من الزكاين أرى العمره عن عمره طرال ثابتا اللهم إني أحرمت بعمر كله هو الله ما إن يعرض بحج إلى غلاس يعتقد أن غلاس حرم لهذا ولم يعرض حرمه للحج ثم إلى جوا إلى غلاس ما حنده الله هل ظهر قولهم لا لأن هي توقعها عرض بحج هي وقولهم إلى غلاس لا يرضى إن شاء الله محلم يارب إذا سوف تانسة على حيث وإن شاء الله محلم أن تقول إنه هل يرغب إذا كان عرمتك يا زيال محطيّة ليهذا يجب إذا جنب إذا عرمتك يا زيال عرمتك يا زيال محطيّة ليهذا إذا واراد ان يغادر حماته وان يلبث حتى الساعه الجياعه الى يوم الاسلام فوالله لكن السنه لمن اراد نسك ان يعينه لقول عائشه منا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بحج متفق عليه وان يسترطب يقول اللهم اني اريد, أريد النسك الفلاني لي وتقبلوا مني وانحبسني حابس ومحلي حيث حبستني فمحلي حيث حبستني لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما قال قلت اللهم إني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباء بنت, بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجع اللهم إن إنما حلي حيض حبثني متفق عليه وللنتائي في حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استهنيتي وفي حديث عكرمة فإن حبثي أو مرثتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك رواه أحمد نقوله لكن استدراكم لتعليك أن يجب لأن الإحرام يخلق أني كأن الإحرام قدر أن آثار طاول سابس وأن الرسول الصعابة أحرم المطلق أن ينتظر نقل وأن الله تعالي أن من ذلك عليه أن لا ينتظر وقدرنا أنها لا أذراً حاطراً مرثلاً وأمير بإثناك وإنما نكره الشارعي نقلاً ورائزاً من وهو خلاف الأحاديث الذي صرحت لأن الصحابة أحرم بحج قال والله ثم تعلموا وإذا التي طرحت ان الذي يضل الله لا يسلم لذ ذلك الا من حياه امره وان ذلك شيء من اسئله ما قد يا كذلك فسن نذ ايمان اللهم اني اعوذ من الشرك والحج والعمره العمره والسنة هو أن يغضع ذلك من تنبيته فمن يجهر بالتنبيته فيقول لن بيك حزّى لن بيك رنرح لن بيك إنه يفعل ذلك من تنبيه ويقول له الأطل أنه يفعل ذلك عند أول تنبيه عند أول ما يتلمس يقول لن بيك حزّى أو عرّح ذلك كذلك عندنا الافتراض مساله الافتراض مقتله فيها فاشار المقاهي لك ويكتب بها ان كل أحد يسنى له ان يحتد كل من قتل نفسه بموت الحج او بموت عمره محرم بحج او بعمره اظهر عنه انه يسن له ان يستدب وقالوا لان الانسان لا يدري ما يعرف له لكن رجح شيخ الاسلام انسيميه وغيره من المحققين أنه لا يستحب الاشتراك إلا عند وجود سبب وذلك لانه صلى الله عليه وسلم ما لقن صحابته هذا الاشتراك فظاهره الذين اعتنوا هم ياتي اذن لان يقول لكل من كل من الرد على عظامي ذلك وقل اين اهل سنه لي غير حماتي ولما لم يرجع كان على ان ذلك لا يسد وانما كان هو بنت عنه بغلهه وباعه بنت زبينه بن عبد المظفر لما راها وجعا لما رأت، قالت اني اريد الحج العاجز الاشراكيه حكيت انها ما تتمكن من الطواب او من السعي او ما تتنكى من هذه الأعمال وتبقى حثيرة ويفوتها الحج فماذا تفعل فقال إلا ما تغطي وعاك في المرى وثلتك وأنتك لإستغطي أصرح لك أن تتحلى لي وسلت في ولو ما أثمن في اذا كنت قد كن لإستغطي هذه رائدة الإشتراق المدينة قالوا اقترق الأحد قالوا لأن الإنسان يعرفه لا يعدين ما يعلق الأهل بس الأجمنة الفقديمة كانت كانوا لحسونة من العديد أن يوجد طاع الطريق إن يكونوا من بينهم ومن بين يعني بين المدينة وبين مكة أو بين قبل المنزل بين مكة أو بيننا تعالقوا بين مكة يوجد من يحتوع عليهم الطريق أعراب وضواب يتربونهم أكسيتهم ورقةهم أو يحبثونهم أو يغوثون عليهم في هذه الحالة قالوا يسر لأنه قد يعرف له ما يحول بينه ومينه ما في هذه الأزينة يقل وجود هؤلاء القطة في منعتصر تصر المسابة فإن أبعد المسابة في الهوار يقع في أهل المدينة يقطع فيه ساعات منه أغضى ساعات متوامية فلا يقول له مشقه الإسانات محظوظة لا أعدى لكن ضرد سائح استحبه أن يحترم لما لأنه يحصل عليه حوادث الحوادث لوجود الحوادث وكذلك كل حوادث يعمل أذينا تسدد أن الإنسان يحترم فأربما إذا حصل عليه حادثاً حصل معه مرضا أو تكسر في الأرضاء أرجع المستشفى وفعساً تحجر وأهل المستشفى قد لا يعتجرون الإحرام قد ما واسعوا إلا كان جماسه جروحاً مثلاً لأن تضميرها قد يضطرر شيئا من بسرقه قد يجعلون عليه آلية الياب قطياماً أو الحزانة في الاشتراك حائدًا ما دام أن الإنسان أحضر لكثرة في الحواجر كان يعني جاء العرض أنه, أنه لا يحصل على من ذلك لأن الوقت المكان متسع وليس هناك الزهامًا ولا كثرة في النيارات ونحل ذلك وهو حسنًا أنه يسير الويلة ولا يخاطئ ويحصل الغلاب أدري ذلك فالحقنا يا مستر عاطف يا فإذا تحقق وغلد على ظنه وجود شيء من الغراض التي تعرقه وغلد لا يزنه إذا غلد على ظنه السلامة وعذبه وجود ما يعرقه ينزل الحدي تعالى أن يخذ الله عليه وسلم حول العروة وينزل إثناء من الزكين ولكل الإنسان أن يبعى لأما يماتب الله إلي مبليه يعني الله عالم صلى الله عليه وآله نبينا محمد. فهذه محظورات الإحرام وهي سبعات أشياء حدوث عمود لبس المطيط على الرجل حتى التسنين. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى لما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا الظرف ولا الثراويل. ولا تضمن الثورث ولا زعفران ولا التسنين إلا أن لا يزيدا عليه فليقطعهما حتى يكون أقل من الكعبين. متبقٌ عليه ونص على هذه الأشياء والالحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان. وأشبه ذلك قاله في الشرح عنه لا يقطع الخفين لحديث بن عباس سمية النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إجارا فليلبس سراويل ومن لم يجدن عليني فليلبس خفين متبق عليه قيل هذا ناسخ لحديث بن عمر السابق لأن هذا بعرفات قاله الدار قفني وحديث ابن عمر بالمدينة <تصفيق> لهواية أحمد عن سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره وأجيب عن قولهم حديث بن عمر فيه زيادة لفظ لأن حديث بن عباس وجابر فيهما زيادة الخطم وهو جواز اللبس بلا قطع الله بحمد الرحيم الحمد لله محمد لما كان الحج التسيح تعظيما لحرمات الله لطوله ومن يعرض الحرمات الله إذا وحير الله. كان هناك أشياء نحضورة يعني محظمة فتعظيمها يعني استعظامها واستفضاعها حتى يحمي الاستعظام على تركها فتتبع العلماء هذه النحضورات وأوصلها بعضهم إلى تسعة وبعضهم إلى ثلاث الذين اجعلوها تسعة لهم نشور اجعلوا خمسة منها هي هدية واحدة وهي لبس النخير وترطية الرأس وقص الشعر وتقريم الظهر واستعمال الطيب هذه هديتها واحدة وهي أن يحيى ربعين هدية المنفيان أو طلاقة أو روحة أما الثالث فهو قتل الصيد وهدية عروحة أما السابع فهو عقد النكاح ولا هدية فيه أما السابع فهو الوقع وهو يشد النكاح أما التاسع فهو مقدمة وقع وليها الهدية وسيأتي تلاصلها فأصبحت تلاصلها وظهرهم أدخل بعضها لبعض وجعل الجباس واحدا وجعل النكاح ومقدماته واحدا فلنبطئ <تصفيق> مقدماته اذا اصبحت تسعه وبكتبها هذه المحظورات دل عليها مجموعا ان المحيط منهيا عن الترف ومامورا بأن يكون شعثا اغضب حتى يكون ذلك اقرب إلى قبول عبادته فإن الله تعالى ورحيل الحجان يقول هم دروا يا ملائكة بينا ربابي أتوني شعزاً غضراً من كل فج جمعانية فكونهم شعزاً يعني قد انتسرت شعوب رؤوسهم وضرت إنسادهم من بعد المسافه ومن بعد العهد بالترفع وهو أرضى الحج العج والفج وغلع من خير الهاد فقال الشاعر التفن أفضل الهاد الشاعر التفن فالشاعر هو الذي انتشر شعراته من طول مفته بدون تأغطية وبدون تأفوة والتفن هو الذي لداته يعني ويقول البعيد الأهدي بالتنعم أعو نحو ذلك وذنب الحديث لأخروج المسائل المسائل وليأخروج المسائلات يعني غير المسائل لجاتل المتنعنات الشعيه التفل هو الذي ليس لمتنعم وليس لمترفع فمن مهضورات الإهرام اللبات المعتاد نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء ونعليم وكذا صحابته وللما سالوه ماذا ما يلبس المحرم لم يفتهم بما يلبس بل ذكر لهم ما لا يلبس فقال لا يلبسوا قميس ولا العمامة ولا السراويلات ولا الضرامل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 التي تغسل على جزء من البدن ومنه الجبة ولان لها اسنان ولو كان بعضها مشقوقا مقدم ومنه الثاميلة نحوها فإنها ذات جيب وأكمام فتابحه لها القمص وأن الزمانة فيذكر فيها كل ناعي رب الرئيس فعلينا بذلك ان تعطيت الرئيس للقوة يعني جولة محضورة الإحرام تغطية ضعش بملافر وأن السراوين المراد به ما يلبسه بصرا على العورة سواء كان سادر الأكنان أو قصير الأكنان فقصير الأكنان يسمى تبان وهو السراويل بلا أكنان وسادرها يسمى سراوين محرك سراوين مفرد وجمعه سراويلات وياذا قال ولا السراويلات والنظرانس فهي جناب متاثقة بها رؤوسها من طوقة مقسمة يعني من الاكوات الوافيه لكن لها رؤوس ونحيطة فيها من حب فيجعل راسها في جراسة وبقيتها على بدل الإنسان ما الضغن كل شوما رأسهم اتفلون به فهذه جنس المحضرات من اللباس عممت كل ما يفصل على قدر جزء من البدل ما بقي إلا الأذر الإذار هو أنائل السؤال العراح والرداء ما يلسوا على الظهر هذا هو الذي يحرب فيه فالكليس وتوء تدخل في العمائل فلا يلبسها الكفازين شغاب اليدين ومد نحو النساء عنهما هذه طريق الأولى أهل قال شغاب اليد في الليل وتسمى الجغارب قومي أضع بيك أطعيه للأركف وإن فلطريقة أولى أن لا تجؤذ الشراب لفجلائه وذلك لأنها محصلة على قدر جزء من المدى فأصدها المحرم محدودا لبعض ويربس إلاها ويستنعها يبقى إذا لم يجد النعليم وجد الكفير هل يقفع الكفير أم لا في ذلك خلاف الجمهور على انه يقطعهما لحديث ابن عمر هذا حتى يكون اسفل من الكعبين وذهب احمد الى انه لا يقطعهما و استدل بك حديث ابن عباس انه صلى الله عليه و سلم خاف فقال عبد الله من لم يجد الازرار فليلبس السماوين ولن من لم يجد القصتين فلينزل عليهم الناس يلبس فبين أنه لم يقطع لم يعمل بططر فسكوته عن القطع في هذا الحديث مع كونه دعارها وقد شاهده من لم يشهد كلامه بالنبينا ودل على أن ذلك فالنسع حديث ابن عمره لم يعمل بططع أصبح اختار الإمام أحمد فأنه لا قطع لا يقطعهما الجمهور كما قلنا يقول يقطعهما إذا لم يجب النعمل وأجب الخطئين قطعهما حتى يكون أسرًا من الشعب ولكن لما لم ينفعوا قطع لحديه بن عباس وحديه إجابا ما يتأخرهما يدل على نسخهما لحديه بن عمر قل بكي أن تقول إذا لم يجدنا عليه، ولكن وجد خفافا قصيره في المعروفه التي هي سرنا تعبي هل يلبسها؟ نقول نعم إذا لم يجدها بس هل يمنعنا عليه؟ لكن هل يلبس هذه الكنادر مع وجود النعام؟ لا؟ أنا أختار أنه لا يبثها إلا عند عدم النعف ما دام أنه عليه السلام لم يرحص في ذات من الطوعة إلا عند عدم النعف فكذلك هل كنادر وإن كانت تحت الكعبين لا تلبس إلا عند عدم النعف فإذا وجدت النعال هل ألبث كنادر هذا مختلف الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استدلال بمحمل لنهي صلى الله عليه وسلم المحرم على نبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته فلا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليهما فكره أحمد الاستضلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر أضحي حليم أحرمت له عيبرز للشمس وعنه له ذلك أشبع الخيمة وفي, وفي حديث جابر أمر بطبة من شار فضربت له بنمرة نزل بها رواه مسلم وإن طرح على شجرة ذوبا استضلوا به فلا بات إجماعا قاله في الشرح وله أن يتضلل بثوب على عود لقول ام الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع فرأيته سامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يسرؤه من الحر حتى رمى جمرة العقبه رواه مسلم ويباح له تغطية عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا لهم مخالف في عصرهم وبه قال الشافعي وعنه لا لأن في باب ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روى عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرس رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مكتبط عليه وغسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثه رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعالوا باقيك أينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر قاله في الكافي أولا في الثاني لا أعطي أسر رأس لقوله في المهد لا تخمر رأسه المهد الذي يقصف ناقةه بمان قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكسره جاوبه لا تخمطه ولا تخمر رأسه فَإِنَّهُ يضعه يوم القيامة من أبليا فقوله لا تخن لَا يعني لا تغطوه بليل على أن المحر ما يخشأه رأسه يخشغ رأسه حيا إذا كان مئيتا يخشغه فكايف بالحج ولأن كيشف الله تعالى أنه باردة ضارقة للمحر يعني أوضحوا على ماتحي يظهروا هذا من حيث العمور فلا يجوز له أن يعطيها سعوب من الأسواق كالعمامة وقلنسها لقوله لهذه العمق لا يلبس العمق القليصة على العمامة والعمامة تقضي ما يعطيها سعوب من الأسواق فلا يجوز له أن يسرها سعوب من الأسواق كل شيء ويزعل على الراس لترقيته حتى ورطين لو وضع على راسه طينا التصق به اصبح قد ستر راسه فيلزمه يهدي بقي الاستغلال هل يجوز ان يستغل ام لا المشروع انه يبوذ للشمس حتى يكون ادعى الى ذالنا هيوا لربه لله رب وغني لا سعاده الا عند ربي قدني وغشك وواعد العمر راجيا ان تخلص لنا ديكو دشنه نحرا وكان اصح لمن احرمتنا يعني اوز اوسال الله من العلماء الى سولا والمحمله هو الهوذج الذي تركب ليه اثره والغدر عندما أستغي إليه الاستغلال أو لعجل المحوث الذي يكون على جانبين الغير على ظهره هوذج ويسمع محنل ويسمع مريعا مرية ونحو ذلك عنه هذه يستغل بها أطاحب فكره بعض العلماء الاستغلال بها لأنها نوع سناناً واحدها وقعت عليها جنوى تطخي السيارات ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا كراهية ذلك وأنه يجوز أن يستغل المنسى في السيارة وذلك لأنه لا يعد مألابساً لا يعد إباساً له وَلَا يَعَدُّنُ لَهُ سِيْتَ عَمْ لِبَأْشِئَهِ بَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ خَاجِبٌ وَحَاجِبٌ تَعْيِيدٌ فَلَا يَقَوْرَ إِنَّهُ غَطَّى رأسَهِ ذكب أن نمتغز ودليل هذا يعني دليل العلم من الاستغلال هذه لهذه التي سنعنا فمنها حديث ونفسين حيث ذكرت انه صلى الله عليه وسلم لما توجه المشتريه الى منا كان قد ظلل يعني ظلل عليهم عطل عليها نووا ويظله عن الشمس وهو راكب فدل على جواز الاستغلال فإذا جاز الاستغلال عن الشمس الى الجانب جاز أيضا من فوق الراس و بالادله عليه انه عليه الصلاه والسلام جلست تحت قمة لنبرة كما يحدث إجابه يقول حتى أتى عربته وجد قمة قد ضربت بنبرة لتكأنه نزر حيثك قمة وأنه يغل فهذا على جواز الاستغناء وقص على ذلك اذا نشر ذهبا على شجرة للاستغناء فإذا ذلك أيضا نعب أسرحه أنها بقية وأنواع اللباس إذا لا يجيس استهنوا من ذلك لا إذا حمل متاعه على رأسه حال يجيوه الصحيح أنه لا بأس به ولا يعد السرناء ولا يعد لبأسه إذا احتاج وضع نظباً في الغسر أو على رأسه من يجد لها يحمله معه وانها العذلائسا انها العذلانا وانا الهيه عليه الى هذا وقد تغطيه الوجه من الانثى لكن تصل على وجه لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري قال في الشرح يحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل بلا يكون فيه اختلاف فان احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا انتهى لحديث عائشه كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حالونا حادو فإذا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه ابو داود والاثرم ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي القاضي. هو أبو ياله. هو حول من لها من جعل أو من أمر المرأة إذا تدل على وجهها أنت أن ترفعه لا يمس بشرة وجهها. وقد اشتهر قول القاضي هذا في أوساط الناس. ورأينا كبيرا منهم إذا ربطت رأي وجهها لذلك أقضت رتولي بها لا السلائم السلاشرة وجهها وهذا جناءا على هذا القول الذي نطل عن طابق <تصفيق> استهر هذا القول فعاول به هذا الجن من الناس ولكن الصحيح أنه لا حاجة إليه لعنون هذه عائشه هذة فإن رائشة تذكضت أنهن يسبر من على وجوههن ولم تأذكر أنهن يتحاشين من لمسه للوجه معلوم أنها إذا تدركه تدل على الوجه فلا الوجه أن يمس البترة يمس الجرهة ويمث الأمر قد يمث ولم تذكر أنها تتحاسلها ولا أنها تذكرها. يا رجل تقول أنا إذا هذا الرجال سادلت إحدانا جلبابها نظارتها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا ايضا دليل على انه لا يجوز للمراه ان تركب وجهها امام الرجال لا في اعظام ولا في غيره اذا كانت وهي مغرمه يترقص رب وجهها امام الرجال الاجانب فكيف بها اذا لم تكن رحل الله يلزمها الاحتجام بالطريق الاولى هو تغطيه اهل الوجه فإن الوجه فيه مجمع محاسن والذي تأخذ به الفتنة فاذا فيما رأنا ان أن الفقهاء غالبا يقولون إحرام الولي المرأة في وجهها وإحرام غجر في رأسها ولهذا أجاد لغجر يعطي وجهها كما أجاد لها تقطي رأسها يحظم عنها أن تغطي وجهها كما حظم على قدر يغطي راسه ولكن الصحيح هو أن رجل لا يغطي رأسها ولا يغطي وجهها لأن رجل رسوه دائما ولا حادث به لا تغطيته والصحيح هو أنما كما تغطي رأسها فإنها تغطي وجهها عند الرجال ولا يجوز لها أن تأشفه أنا من الرجال أنّا إذا لم يكن عندها أليانا يربط ولم يكن عندها إلا نحاكمها أو نساؤها زلالة فهيزمها فيتأكد رياضي عن تكشف ولا تستطعه وليس عند آخر كحفاً لبعاله نادمنا وعرفنا أنها منهية عن شعال اللباس عن دعو اللباس ملاسك الرجل الواردين هي النساء هو لباس الخاص وهو البطر قال لا تلبس البطر على المفافين البطر هو رباس اللي الصالة على حد الوجه على نفجار الوجه ويكون فيه خرط للعينين ويسمى النقاب هذا هو الذي هي عليه لا تلبس البطر فلما أنها نحيت عن البطر فهم جمع من العلماء أنه نهل عن كل شيء لا سلعه لأصيقه الوجه كما أنه ضجل مهي عن الإمامة فحظم عليه القرنسوة وحظم عليه حثر والطرأة وكثير من الوقتين فقال لما نهيت المرات عن الوقت نهيت أيضا عن الخنار أن يتغطي به وجه ونحو ذلك فالحاصل هو أننا نقول المرأة لا تنسى الضوطة ولا تغطي وجهها عند النحالم والنساء وأما عند الرجال فتغطي وجهها ولا تشحاش أن ينس وجهها ولو لنسى وجهها فلا لجشانها وجهة إن شاء الله فالثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي وقفته راحلته ولا تنسوه بطيب قال في الشرح اجمعوا على انه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطير فنعلم فيه خلافا لقوله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 قاله في الاقناع هذا شيء قدار سين ياتي قدار هذا النار الثالث من هضراته هو مشطيه في طلبنا نتكلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد اللينات ولا تحني طوره ولا تنطره من الليل اريد ان اذكر